قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك سقاتلا إنا هنا قاعبون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي سترق بيننا وبين القوم الفاسقين لَئِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَأَثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلك قال إنما يتقبل الله من المستقيم لأن بسعت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط ما أنا بباسطي يدي إليك لأقتلك إني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 فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري ليريه كيف يواري سوءا أخى قال يا ويلت أعجز أن أكون مثل هذا الغراب فأوالي سوءا أخى فأصبح منا دمين